بسم الله الرحمن الرحيم والثاريات دروا فالحاملات وقرا فالجاريات مسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لوافع والسماء Yukfak عنه من فك إنكم لفي قول مختلف Yukfak عنه من فك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم قنكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امراته في ثروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك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 لا تفس عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود اذقى لهم تمتعوا حتى حين فاتوا الأمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامهم ومن كانوا تصرين وقوم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 إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اتواصوا <تصفيق> به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما انت بمنوم as-salamu